فَلا تَشْقَوْنَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَاهُمْ وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ لَكُمْ يَأْكُلُ مِنَّا تَأْكُلُونَ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِن أَطَعْتَ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا অন্য কু মি তুম তো রু আনন্নকু মৈহ هَيْهَاتَ নিম আদৌ ইন্দ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ قال عما قليل الا يصبح نادمين فاخذتهم صيحه بالحف فجعلناهم غكا فبعدا للقوم الظالمين ثم انشانا من بعدهم قرونا اخرين